وين لكلهم زت اللَّهِ مَزَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَ مَنْ حُطَمَ لَيُنْبَذَ مَنْ حُطَمَ وَمَا ولا أدراك ما الحطمة، ولا أدراك ما الحطمة، نار الله المقدة، ولا أدراك ما الحطمة، نار الله المقدة. يا يار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 113. إنها علمهم مؤصدة في عبد ممددة